بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتموا المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين